إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم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 قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن يسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن